جهزوني وشيعوني قبري والعبراجري كل بلد بيها ندبوني ونصبوا الماتم علي جهزوني وشيعوني قبري والعبراجري كل بلد بيها ونصب الماتم علي جاني يا شي فنوني لوصلت لو الغافريه جاني يا شي عد فنوني لوصلت لو الغافريه خالتي في للهاشميه طلعت تجمع قصه السلام زمن انا بعاني السما لا بريق قبر راي العالم امك في للهاشميه زينب اريد بهالقبور اتوسد يا انظر المحيا اشكي له ويستمع تستودع لي والله بيد معذكورني كل صباح هذا حزني ووزعوني يا بين الباريه والله بيد معذكورني كل هذا حزني ووزعوني يا دریه تانيه شيعد فنوني نوقصو تغاذريه قبر الرزيه قصدو ضريح بها الحرام مروا على التلي والخيام قبت امام اهل الشيام قبر يو قبر الرزيه انا المشيت مغربة ابتجيب الايام خلوني ويا خلوني اسمع